قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي على قدر الهمة يتعب الجسم كما قال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام إلا أن علو والهمة يختلف فمن الناس من همته في الشرف والعلو والسلطان وهي نفوس الملوك ثم لا يبالي أكثرهم مع تحصيل مراده بفوات الدين وهذه رفعة أدون من حضيض فإنه لا خير في لذة من بعدها النار وكذلك تعلو همة التاجر في كسب المال ولا يبالي من أين كسب ولا ينظر في عمره الشريف القدر كيف ضاع في تحصيل حجر لا يراد لنفسه ونظائر هؤلاء كثير وإنما الغرض الكلام في طلاب الآخرة وعلو هممهم فنقول في القوم من تعلو همته ويقل علمه فترى كثيرا من العلماء تعلو همتهم في طلب الحديث ويعانون الأسفار البعيدة لنيله، وقوما في طلب الفقه والنظر وقوما في طلب القرآن وقوما في طلب العربية إلى غير ذلك ولو قويت يقظه هؤلاء لعلموا أن الاقتناع بأحد هذه العلوم دون غيره دون فإن شرف الهمة يقتضي تحصيل الكل فإن لم يكن فالمهم من الكل وترى قوما علت هممهم وقل علمهم فظنوا أن المقصود التعبد فانعكفوا على الصوم والصلاة ورفض الشهوات وحملوا على الأبدان فوق الطاقة وظنوا ذلك الغاية وكل هؤلاء بمعزل عن المقصود وإنما المقصود العلم والعمل، ثم هما مقصودان لمعنى آخر، وهو معرفة الحق عز وجل بهما، ومعاملته، وذلك بالقلب قبل القالب، وبالسر قبل الظاهر. فلا ينبغي لذي أن يقصر عن فضيلة تمكن، ولكن لما كان العمر قصيرا أوجب استلاب المهمات من العلم والعمل والمعاملة، فترى المتيقظ يملأ الزمان ويبالغ، فلا راحة له إلا ما هو فيه من طلب الفضائل المقربة إلى ربه عز وجل حتى إنك ترى العالم يتناول اللقمة بيده والكتاب في يده الأخرى لعلمه بفضل العلم وتراه في حالة بطالته يدير لسانه بالذكر لئلا تذهب لحظة من غير شيء وإن سكت فقلبه يجول في الفكر وقد كان كبار العلماء من أهل الهمم ينافسون في طلب الفضائل ويستقضون ما يمكن حتى إن عمر بن الخطاب جمع كل ما يقدر عليه من الفضائل وقد كانت قراءة القرآن تصعب عليه فاجتهد حتى إنه حفظ البقرة في سنتي عشرة سنة وما ترك القرآن مع صعوبته عليه بقوته ثم صبر عن أغراضه التي تنقص حظه في الآخرة وهجر كل ما يخاف عاقبته وقام بالعدل حتى في نفسه وأهله ثم تلمح ما يفوته من الفضائل وانتهب كل ممكن حتى تزوج ام كلثوم بنت علي عليه السلام لكونها من فاطمة عليهما السلام نظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي وتلاحف إلى ما لا يصلح له كقوله لولا الخلافة لكنت مؤذنا وكذلك نقل عن بعض السلف أنه نظر في مرضه إلى قدميه فقال ما أغبرت في سبيل الله فتلهف على الجهاد كيف فاته وهذه حالة من استوفى كل ممكن وتلهف إلى الفائت وقال أحمد بن بشر الحافي لو تزوج كمل امره وهذا كله لأن القرب من الله عز وجل على مقدار الجد والاجتهاد في تحصيل ما يقرب إليه والدنيا دار سباق ومضمار اجتهاد ومد من رياضة وعلو الدرجات الباقيه مبني على أساس هذا العمل في الأيام اليسيرة فأما أهل البطالة فلا ينبغي أن يضيع الكلام في شرح أحوالهم فإني قد تجنبت شرح حال المتوسطين وإنما أشرت إلى الكاملين لا تسألوني إلا عن أوائلهم فآخر الركب مالي منهم خير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 اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف فليس ذلك من مراتب الأفطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد. وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى والمتصدق للمتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر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 فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع اعاده العلم وشغف القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم ووا اسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوه مع ملاقات الناس وتعليمهم ويا كدر الورع من طلب ما لا بد منه للعائله غير أني قد استسلمت لتعذيبي فلعل تهذيبي في تعذيبي